حتى إذا بنى غاشته وبلغ وربعين سنة قال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا رضى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 قال لوالديه أُفِلَّكُمَ آتَى عِذَّارٍ لِّأَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمْ عَيْسَى غِيثٌ لِلَّهِ وَهُمْ عَيْسَى غِيثٌ لِلَّهِ وَإِلَكَ آمِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ فيقول مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وَيَوْمَ يَأْحَرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الْنَّارِ وَيَوْمَ يَأْحَرَضُ كَفَرُوا أذهبتن طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاباً هون بما كنتم، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم وبما كنتم تفسقون.